وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صلي عليه وعلى آ ل ه و أ ز و ا ج ه و أ ص ح ا ب ه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ه فجزى الله عز وجل جميع القائمين على هذا المسجد عني خير الجزاء والله أ س أ ل أ ن يجعل سعيهم في ميزان حسناتهم يوم يلقونه يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ه ولي ذلك ومولاه اخوتي في الله ن ا ف ذ ة على دار النعيم هل تفكرتم يوما إ خ و ت ي في الله في س ع ا د مباشرة خ ا ل ي ة من ا ل أ ك د ا ر والمنغصات هل تفكرتم يوما إ خ و ت ا في ح ي ا ة لا شقاء فيها أ ب د ا ح ي ا ة لا نصب فيها ولا مرض فيها ولا موت ي أ ت ي من بعدها ح ي ا ة ينسى فيها صاحبها الشقاء أ ب د ا وتزف إ ل ي ه ا ل س ع ا د ة من خلالها زفا أ ي ن تكون هذه ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ل ي ة من ا ل أ ك د ا ر والمنغصات والالام و ا ل أ ح ز ا ن هذه ا ل ح ي ا ة تكون في دار النعيم في جنات رب العالمين فاللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في الدنيا فاجمعنا في الفردوس ا ل أ ع ل ى بلا س ا ب ق ة عذاب ولا حساب اللهم آ م ي ن إ ن ه ا ا ل ج ن ة يا إ خ و ت ا ا ل ج ن ة التي عندما يدخلها المؤمنون يقولون الحمد لله الذي أ ذ ه ب ع ن الحزن إ ن ربنا لغفور شكور إ ن ه ا ا ل ج ن ة حتى أ س م ا ء ا ل ج ن ة تطرب لها ا ل أ ذ ن ويهتز لها القلب وتهفو لها الروح وتشتاق إ ل ي ه ا النفس ا ل ج ن ة دار النعيم دار السلام مقعد صدق قدم صدق جنات عدن الفردوس ا ل أ ع ل ى حتى ا ل أ س م ا ء فيها نعيم أ س م ا ء تريح النفس وتهز القلب وتشوق الفؤاد فاللهم اجمعنا في ا ل ج ن ة بلا س ا ب ق ة عذاب ولا حساب واجعلنا في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا إ ن ه ا ا ل ج ن ة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ش أ ن من يدخلها من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ووالله العظيم لو لم يكن في ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ن الله سيجعلك تفلت من عذاب النار لكفى لو لم يكن هناك ج ن ة ونار لوجب على كل مسلم أ ن يركع ويسجد للواحد القهار لو لم يكن هناك ج ن ة للصالحين ونار للفاجرين لوجب عليك أ ن تعبد ربك ومولاك ولم لا وفي كل ث ا ن ي ة ي أ ت ي ك منه سبحانه ملايين النعم قال تعالى و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن ا ل إ ن س ا ن لظلوم كفار لو لم يكن في ا ل آ خ ر ة إ ذ ا أ ر ا د الله بك الخير إ ل ا أ ن يزحزحك عن عذاب جهنم ويحييك ح ي ا ة أ ب د ي ة س ا ل م ة ل ك ف فكيف بنا والحال على ما لا يتصوره الخيال ولا تصل إ ل ي ه ا ل أ ل ب ا ب إ ن ه ا الجنه ة بأي وصف أ ص ف لكم ا ل ج ن ة وهي دار النعيم الذي لا يدركه إ ل ا مالك النعم سبحانه وتعالى بم ا نصف ا ل ج ن ة وربنا جل جلاله يقول كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم اجمعنا في ذلك رغمتك يا رب ج ن ة ما ر أ ت العين مهما ر أ ت من جمال وزخارف و ر ف ا ه ي ة ونعيم ما ر أ ت مثل ما أ ع د ه الله للصالحين في ا ل ج ن ة أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى ا ل أ ح ل ا م احلم وتصور وتخيل و أ ط ل ق العنان لخيالك حتى تتخيل انعم النعيم و أ ج م ل الجمال و أ ز ي ن ا ل ز ي ن ة ا ل ج ن ة أ ع ظ م من هذا بمليارات المرات فاللهم اجعلنا من أ ه ل ا ل ج ن ة يا رب أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال نبينا فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ك ر ة أ ع ي ن إ ن ه ا ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا ربنا الجميل الذي يحب الجمال ل أ ن ب ي ا ئ ه ل أ و ل ي ا ئ ه ل أ ص ف ي ا ئ ه ج ن ة خلقها الرب الجميل الذي يحب الجمال وجعلها دار كرامه للمرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بل وسماها ربنا في ق ر آ ن ه الفوز الكبير وسماها جل جلاله الفوز العظيم ونعتها ب أ ج م ل النعوت ووصفها ب أ ب ه ى ا ل أ و ص ا ف فكيف نصف لكم ا ل ج ن ة التي تزداد جمالا في كل يوم مذ خلقها الله حتى غدت أ ج م ل من الجمال و أ ز ي ا من ا ل ز ي ن ة و أ ح س ن من الحسن وتجملت لخطابها فيا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أ ق ص ر وبعد إ خ و ت ي في الله أ ل ا ترجون أ ن تكونوا من أ ه ل ا ل ج ن ة أ ل ا تتمنون على الله عز وجل أ ن يجعلكم من دار كرامته من أ ه ل دار كرامته أ ل ا تشتاقون إ ل ى ا ل ج ن ة إ م ا م ن ا في ا ل ص ل ا ة من خلال ص و ر ة ا ل إ ن س ا ن م ل أ القلوب شوقا إ ل ى ا ل ج ن ة أ ل ا تشتاقون إ ل ى ا ل ج ن ة هل تحبون أ ن أ ص ف لكم بعض ما جاء في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة من وصف ا ل ج ن ة تعالوا تعالوا معا نطل من خلال هذه ا ل م ح ا ض ر ة على بعض ما في ا ل ج ن ة جعلوا هذه ا ل م ح ا ض ر ة ن ا ف ذ ة نطل منها على دار النعيم الله أ س أ ل أ ن يجمعنا فيها بلا عذاب ولا حساب اللهم آ م ي ن ونمسك بطرف الخيط من أ و ل ه وطرف الخيط من أ و ل ه عندما نخرج من قبورنا عندما يخرج الموحدون المسلمون المؤمنون المحسنون ا ل أ ب ر ا ر ا ل أ ط ه ا ر ا ل أ خ ي ا ر عندما يخرجون في ا ل آ خ ر ة من قبورهم وجوههم كلها نور أ ع ض ا ء الوضوء ك أ ن الشمس ت س ر ق منها كلنا إ ن شاء الله من الغر المحجلين في ا ل آ خ ر ة وجوه كلها نور سمت السجود يضيء الجبين أ ع ض ا ء الوضوء ك أ ن الشمس ت س ر ق منها ونخرج من قبورنا على ما متنا عليه منا من يخرج من قبره في ا ل آ خ ر ة ملبيا يخرج من قبره يصيح لبيك اللهم لبيك وما أ ج م ل ه من نداء ينادي به صاحبه في ا ل ق ي ا م ة هذا مات حاجا يخرج يلبي منا من يخرج من قبره فيسجد ويقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى مات ساجدا منا من يخرج من قبره ذاكرا مات ولسانه رطب بذكر الله عز وجل منا من يخرج من قبره له جراحات ينبجس منها الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك مات شهيدا منا من يخرج من قبره يفوح من فمه ريح أ ط ي ب عند الله من ريح المسك مات صائما هذا حال الصالحين عند خروجهم من قبورهم يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا خرجوا من قبورهم استقبلتهم ا ل م ل ا ئ ك ة ب ا ل ب ش ر ة أ ب ش ر يا ولي الله ب ا ل ج ن ة أبشروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون كما قال ربنا لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ا لا خوف عليكم ولا أ ن ت م تحزنون ثم ينطلقون إ ل ى أ ر ض المحشر يستظلون في ظل عرش الملك ويشربون من يد النبي محمد ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ي ض م و ن بعدها أ ب د ا يستظلون في ظل العرش والشمس تطحن الناس طحنا يشربون من يد نبينا ومن حوض نبينا و ا ل ض م ا يفتت اكباد العصاه والفجار ثم تتطاير الصحف و ت أ خ ذ الكتب الموحدون ي أ خ ذ و ن الكتب باليمين اللهم اجعلنا من أ ه ل اليمين يا رب ثم نعرض على الله المؤمن يكلمه ربه يوم ا ل ق ي ا م ة ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان فيقرره ربنا بذنوبه والعبد المؤمن يقر عبدي تذكر يوم كذا يوم أ ن فعلت كذا وكذا نعم يا ربي اذكره ويوم كذا يوم ان فعلت كذا وكذا نعم يا ربي اذكره الله يعتب على العبد الصالح في الصغائر وهو من الكبائر مشفق ماذا ساقول له عندما يسالني ويقول لي لم ا ظلمت فلان لم اكلت أ مال فلان لم ا عققت أ ب و ي ك لم اذيت آ جيرانك لم اكلت أ أ م و ا ل اليتامى و إ ذ ا بربنا يعاتب العبد في الصغائر وهو من الكبائر مشفق لكن العبد الصالح يقر نعم يا رب فعلت نعم يا رب فعلت حتى إ ذ ا أ ي ق ن العبد بالبوار و أ ن ه سيهلك قال له ربنا عبدي سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا أ غ ف ر ه ا لك اليوم اللهم اجعلنا من أ ه ل هذه ا ل ك ل م ة يا رب اللهم استرنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا رب عبدي سترتها عليك في الدنيا واليوم أ غ ف ر ه ا لك ثم يؤمر الملك فيكسو هذا العبد ب ح ل ة ا ل ك ر ا م ة وتمحى الذنوب من كتابه ويخرج بكتابه ليس فيه إ ل ا الحسنات يراه الناس من بعيد فيقول قائلهم اللهم أ ت ن ا بهذا اللهم أ ت ن ا بهذا و إ ذ ا بالصالح الذي أ ر ا د الله به خيرا يصيح في الناس أ ي ه ا الناس ه ا أ م ق ر أ و ا كتابيه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 بما أ س ل ف ت م في ا ل أ ي ا م ا ل خ ا ل ي ة فلما يقبل على أ ص ح ا ب ه يقولون من أ ن ت من أ ن ت يا ولي الله يقول أ ل ا تعرفوني أ ن ا صاحبكم فلان ابن فلان غفر لي ربي ذنبي وسطرني اوعدني ا ل ج ن ة وبعد يقف عند الميزان ط ب لي يقف عند الميزان عشان نعرف حيروح عن د ر ج ة في ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة درجات والنار دركات و أ ه ل ا ل ج ن ة ليسوا سواء الله اعد للمجاهدين م ئ ة د ر ج ة في ا ل ج ن ة ما بين الدرجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض المؤمن في ا ل ج ن ة ينظر إ ل ى أ ع ل ى فيجد ل م ع ة في السماء ك أ ن ه ا كوكب دري ك أ ن ه ا ن ج م ة ف ي س أ ل ما هذا النور فيقول له الملك هذه د ر ج ة فلان ابن فلان والذي يخدم ا ل ق ر آ ن يؤمر في ا ل آ خ ر ة أ ن ي ق ر أ ويرتل كما كان يرتل في الدنيا ويرفع بكل آ ي ة ي ق ر أ ه ا في ا ل ج ن ة د ر ج ة ولذلك بعض اهل العلم استنبط وهذا كلام فيه كلام أ ن ا ل ج ن ة سته ل ا ف ميتين س ت ة و ت ل ا ت ي ن آ ي ة على عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم ستلاث ستا و ث ل ا ت ي ن د ر ج ة على عدد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وهذا استنباط فيه كلام يقف عند الميزان ليزن العمل ويعرف ا ل د ر ج ة ثم ينصب الصراط على النار و إ ذ ا بالمؤمن الصالح الموحد يجتاز الصراط ة كالطرف أ و كالبرق أ و كالريح ا ل م ر س ل ة أ و ك أ ج ا و ي د الخيل أ و ك أ ج ا و ي د الركاب وبعد اجتياز الصراط يجتمع المؤمنون أ م ا م أ ب و ا ب ا ل ج ن ة اللهم اجمعنا أ م ا م أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يا رب هم في أ ر ض المحشر من بعيد يرون ا ل ج ن ة نور ي ت ل أ ل أ و ر ي ح ا ن ة تهتز يجدون من طيبها في أ ر ض المحشر والنبي قال فيما رواه البخاري في صحيحه أ ن المسلمين يجدون ريح ا ل ج ن ة من على م س ي ر ة سبعين س ن ة وفي ر و ا ي ة عند أ ح م د من على م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ا ل آ ن أ ن ا عايزك تطلق العنان لخيالك احنا ا ل آ ن أ م ا م أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ ب و ا ب ه ا ث م ا ن ي ة في حين أ ن أ ب و ا ب النار س ب ع ة أ ف ل ا يدل ذلك على س ع ة ر ح م ة الله وفضل الله وجود الله و إ ح س ا ن الله أ ب و ا ب ه ا من ذهب حلق ا ل أ ب و ا ب من الياقوت ا ل أ ح م ر أ ب و ا ب ض خ م ة جدا ً عريضه يكفيك أ ن تسمع إ ل ى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان إ ن ما بين المصراعين من ا ل ج ن ة م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة الله أ ك ب ر ما بين المصراعين من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ما بين كل ض ل ف ة و ض ل ف ة في الباب م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة ومن العجب أ ن ه ي أ ت ي على هذه ا ل أ ب و ا ب يوم وهي قضيضه بالزحام تكاد مناكب الناس أ ن تزول ك ل ه ي ز ق بعضهم شوف حالنا عند الحجر ا ل أ س و د شوف الزحام ده هذا لا شيء إ ذ ا قيس بالزحام على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة أ ب و ي ا قدامي معرفش أ ب و ي ا أ د خ ل ا ل أ و ل وبعد كده أ ق و ل يا رب هات أ ب و ي ا بقى ا ل ج ن ة ا ل أ و ل س ح ا م شديد تكاد ا ل أ ك ت ا ف أ ن تخلع تكاد المناكب أ ن تزول سبحان الله العظيم أ ب و ا ب ه ا من ذهب أ ب و ا ب ه ا ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب ه ا ك ب ي ر ة ي أ ت ي عليها زمان وهي م ز ح و م ة جدا تلك هي أ ب و ا ب الجنه وكل ك ل م ة أ ن ا كاتب عليها نصوص لكن مش عايز أ ط ي ل تلك هي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ ب و ا ب من ذهب حلاقها من الياقوت ا ل أ ح م ر ما بين المصراعين م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة أ ب و ا ب ه ا ث م ا ن ي ة تلك هي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة التي سيدخل منها السعداء ترى أ ي ن أ ن ت يومها أ ت ر ا ك في تلك الجموع التي تروم دخول ا ل ج ن ة وتزاحم على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ م في جموع أ خ ر ى عياذا بالله تساق في ذل ومهانه الى النيران فاللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا و ا ل آ خ ر ة يا رب إ ذ ا وصلنا إ ل ى أ ب و ا ب ا ل ج ن ة من الشوق و ا ل ل ه ف ة نترك ا ل أ ب و ا ب نترك ا ل أ ب و ا ب فيقول خازنها من أ ق و ل له مثلا م ص ع د أ ن و ر واللي خليك على جنب من ا ل أ خ فهد خليك شويه يا فهد من إ ل ى أ ن ي أ ت ي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة وقد طار شوق الموحدين طار شوقهم فيستفتح ي ط ر ق الباب فيقول خازنها من من أ ن ت قال ف أ ق و ل محمد فيقول بك أ م ر ت لا أ ف ت ح ل أ ح د قبلك فتفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة أ ن ا عايزك تتخيل معاي ان إ احنا دلوقتي كام مليار قدام باب ا ل ج ن ة كام مليار من الجن و ا ل إ ن س كام مليار قدام باب ا ل ج ن ة باب ا ل ج ن ة الدهب الكبير اتفتح دلوقتي ثمان أ ب و ا ب و ع ن ي ك تطلع على ما في ا ل ج ن ة حصباؤها ياكوت و لؤلؤ ط ر ا ب ه ا ز ع ف ر ا ن قصورها من ذهب و ف ض ة فيها أ ن ه ا ر من لبن وعسل وكذا وكذا جزوع الشجر من ذهب ا ل آ ن أ ن ت تطل وترى بعض ما في ا ل ج ن ة فيزداد الشوق وتزداد ا ل ل ه ف ة وينادي المنادي ادخلوها بسلام آ م ن ي ن سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون فيزداد الزحام وتزداد الشوق ويزداد الشوق على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة حتى تكاد المناكب أ ن تخلع خلعا و أ ن تزول أ و ل ز م ر ة تدخل ا ل ج ن ة تدري ما وصفها ما شكلها اللهم اجعلنا من أ و ل ز م ر ة تدخل إ ل ى ا ل ج ن ة اللهم اقول أ م ي ن أ و يا اخي اقول امين قولها ب ح ر ا ر ة ش و ي ة صلوا على المصطفى في الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ و ل ز م ر ة تلج ا ل ج ن ة صورتهم على ص و ر ة القمر في ل ي ل ة البدر إ ن شاء الله و ج ه زي القمر في ل ي ل ة البدر والذين يلونهم على أ ش د كوكب دري في السماء إ ض ا ء ة وجوههم يشع منها النور لا يبولون أ ه ل ا ل ج ن ة لا يبولون ولا يتغوطون ولا ي ت ف ل و ن ولا يتمخطون أ م ش ا ط ه م الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم ا ل أ ل و ة و أ ز و ا ج ه م من الحور العين و أ خ ل ا ق ه م على خلق رجل واحد يعني لا خ ت ل ا ف بينهم ولا تباغض على ص و ر ة أ ب ي ه م آ د م ستون ذراعا في السماء ما هي أ ك ث ر أ م ة تدخل ا ل ج ن ة أ م ة اليهود أ م ة النصاله أمة... لا لا اكثر ا ل أ م م دخولا إ ل ى ا ل ج ن ة أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ط ب المسلمين من أ ت ب ا ع النبي محمد يمثلوا كم في ا ل م ي ة من أ ه ل ا ل ج ن ة كم في ا ل م ي ة اسمع لا. الربع لا أ ك ث ر بكثير ها سبعين في ا ل م ي ة ثمانين في ا ل م ي ة يتدخل ك ل ي ة أ د ا ب عندنا ثمانين في ا ل م ي ة دي <تصفيق> اسمع يا سيدي اسمع بس ص ل ي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع ا ل ص ح ا ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضون أ ن ت ك و ن ربع أ ه ل ا ل ج ن ة فقال ا ل ص ح ا ب ة الله أ ك ب ر ربع أ ه ل ا ل ج ن ة هنيئا لنا الله أ ك ب ر فقال أ م ا ترضون أ ن ت ك و ن ثلث أ ه ل ا ل ج ن ة فكبر ا ل ص ح ا ب ة ثم قال إ ن ي لارجو أ ن تكونوا شطر أ ه ل ا ل ج ن ة يعي نصف أ ه ل ا ل ج ن ة من أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا في الحديث ثم قال النبي تابع الكلام في نفس الحديث ثم قال و س أ خ ب ر ك م عن ذلك وساخبركم عن ذلك اما المسلمون في الكفار إ ل ا ك ش ع ر ة بيضاء في ثور أ س و د أ و ك ش ع ر ة سوداء في ثور أ ب ي ض ب ا الحديث ده ب يقول ان نصف أ ه ل ا ل ج ن ة من المسلمين اسمع ا ل أ ع ج ب روى ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والحديث إ س ن ا د ه على شرط الصحيح عن ب ر ي د ة رضي الله عنه وعن جميع ا ل ص ح ا ب ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا ل ج ن ة عشرون و م ا ئ ة صف أ ه ل ا ل ج ن ة مائه وعشرين صف لا ن د ر ي ا ل صف فيه كم مليار كم م ئ ة مليون ما ر ف اهل ا ل ج ن ة عشرون و م ا ئ ة صف هذه ا ل أ م ة منها ثمانون صفه ا ل ح د ي ث ا ل أ خ ي ر ده بيقول إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة من أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثل و كم بالمائه ئ ة التلتين التلتين فاللهم كما أ خ ر ج ت ن ا مسلمين ل أ ب و ي ن مسلمين ف أ ح ي ن ا على ا ل إ س ل ا م وتوفنا على ا ل إ س ل ا م برحمتك يا أ ر ح م الراحمين نحن من أ م ه م ر ح و م ة نحن من أ م ة ك ر ي م ة على الله فالحمد لله على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م وكفى بها ن ع م ة ف إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ت ه ي أ و ا ل ل ح ي ا ة فيها خلاص لازم بقى ت ت ه ي أ تتغير قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين فيش بغضاء فيش حقد فيش حسد فيش عقب فيش تعالي فيش كبر فيش أ ي آ ف ة من آ ف ا ت القلوب م ظ ا ف ة وطهر للباطن والظاهر قال ابن عباس أ و ل ما يدخل أ ه ل ا ل ج ن ة إ ل ى ا ل ج ن ة تعرض لهم عينان فيشربون من إ ح د ى العينين فيذهب ربنا عنهم ما في قلوبهم من غل ثم يدخلون العين ا ل أ خ ر ى فيغتسلون فيها فتشرق أ ل و ا ن ه م وتصفو وجوههم وتجري عليهم ن ض ر ة النعيم الله أ ك ب ر عندما ندخل من باب ا ل ج ن ة ش ج ر ة في أ ص ل ه ا ينبع عينان نشرب من و ا ح د ة يذهب ربنا من قلوبنا كل ا ل آ ف ا ت من حقد وغل وحسد ثم ن خ ت س ل في ا ل أ خ ر ى فيصح الظاهر تشرك الوجوه ت ص ف ا ل أ ل و ا ن تجري علينا ن ظ ر ة النعيم ثم ينادي المنادي احنا لسه د خ ل ي ن من الباب لسه ثم ينادي المنادي أ ي ه ا الناس إ ن لكم أ ن تصحوا فلا تسقموا ابدا و إ ن لكم أ ن تحيوا فلا تموتوا ابدا و إ ن لكم أ ن تشبوا فلا تهرموا ابدا و إ ن لكم أ ن تنعموا فلا ت ب أ س و ا أ ب د ا اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا عند دخول ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة فيها عجز عجز إ ي ه فيها مرض مرض إ ي ه يعني أ خ ش ا ل ج ن ة بقى واحد يدخل ا ل ج ن ة وعنده ضغط وعنده سكر وعنده ده عايز مستشفى مش عايز ج ن ة الله م ش ف ي كل مرضى المسلمين يا رب أ د خ ل ا ل ج ن ة على ع ك ا ز ة مش, مش ده انا عايز ب ق ا ل مسنين لا شباب ع ا ف ي ة حتى الشيب ما ف ي ا ل شيب العمر يتوقف عند سن ا ل ث ا ل ث ة والثلاثين ثم ننطلق إ ل ى مساكننا في ا ل ج ن ة خلاص شربنا من عين ماء واغتسلنا في ا ل أ خ ر ى وصحت ا ل أ ب د ا ن وذهبت الضغائن أ ننطلق إ ل ى قصورنا وهل نعرفها مش ممكن واحد يخش قصر واحد يعني يدخل قصر ويستولي عليه ممكن في ا ل ج ن ة ممكن لا كل واحد عرف ا بيته عرف قصره بل هو أ ع ر ف به من بيته الذي في الدنيا أ ن ت عارف قصرك فين ولا تخطئه أ ب د ا روى البخاري في صحيحه عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أ ن ت م في الدنيا ب أ ع ر ف ب بأحو... أ بأ... م و ا ل ك م و أ ح و ا ل ك م ومساكنكم من أ ه ل ا ل ج ن ة ب أ ز و ا ج ه م ومساكنهم إ ذ ا دخلوا الجنه ة ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من الدنيا بأعرف أ في ل الجنة كل واحد عرف قصره فين عرف ب ي ت ه فين عرف م ل ك ه فين ف إ ذ ا وصلنا إ ل ى القصور جاء الذهول يا الله ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله هذا قصرك يا عبد الله قصر ليس كقصور الدنيا قصرك يا عبد الله ب ن ا ء ه ل ب ن ة من ف ض ة و ل ب ن ة من ذهب و ا ل م ل ا ت ا ل م و ن ة بين الحجرين مسك خالص الله أ ك ب ر روى الترمذي و أ ح م د سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء ا ل ج ن ة فقال ل ب ن ة من ف ض ة و ل ب ن ة من ذهب وملاطها المسك ا ل أ ذ ف ر ا ل أ ذ ف ر يعني الخالص وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم هذا قصرك قصر منيف مترامي ا ل أ ر ج ا ء واسع الفناء ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة ولك في ا ل ج ن ة خ ي م ة ع ج ي ب ة إخوانا في الحجاز وفي الخليج بيحبوا الخيام لك خ ي م ة ع ج ي ب ة في ا ل ج ن ة ع ج ي ب ة اسمع خ ي م ة من ل ؤ ل ؤ ة م ج و ف ة لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء الميل كم متر يا اخوانا ن يبطلون الحساب الميل قد ايه أ ل ف و كم أ ل ف ي ن اللحت أ ل ف و ث م ا ن م ا ئ ة متر و كسر مش كده ط ب خ ي م ة طولها ستون ميل في السماء والميل أ و ل أ ل ف ي ن متر تبقى كم ا ل ح س ب ة م ي ة وثمانين كيلو م ا ن يعني ن ي ثمانين كيلو في السماء الله أ ك ب ر ا ر ت ف ح ه ا ثمانين كيلو لفوق أ ح د المهندسين لما سمع هذا الحديث قال هذه ا ل خ ي م ة بهذا الوصف لو احتجنا أ ن نبني مثلها في الدنيا لاحتجنا ق ا ع د ة طولها م ا ئ ة كيلو في عرض م ا ئ ة كيلو في أ س ا س م ا ئ ة كيلو ده خ ي م ة أ د ي الكويت ا ل م س ا ح ة مثلا كلها دي خ ي م ة باز روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن للمؤمن في ا ل ج ن ة خ ي م ة من ل ؤ ل ؤ ة و ا ح د ة م ج و ف ة ستون ميلا للمؤمن فيها أ ه ل و ن يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا الله أ ك ب ر ف إ ذ ا دخلت إ ل ى قصرك يا عبد الله جاءك الخدم تدري ما وصف الخدم اسمع إ ل ى وصف الله للخدم قال تعالى في كتابه الكريم ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لؤلؤ الولد ك أ ن ه مخلوق من اللؤلؤ يبرق في م ع ل و م ة ش ا ئ ع ة عند بعض المسلمين عند بعض اخوانا أ ن الولدان المخلدون في ا ل ج ن ة هم أ ط ف ا ل المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ وهذا خ ط أ الولدان المخلدون في ا ل ج ن ة خلق خلقه الله ل ل ج ن ة كما خلق الحور العين إ ن م ا كل من مات له طفل كل من مات له ولد قبل البلوغ سيلقاه على باب ا ل ج ن ة وقد بلغ عمره ا ل ث ا ل ث ة والثلاثين هات الاه راجل انما الخدم دول خلق ل أ ه ل ا ل ج ن ة كالحور العين ويطوف عليهم ولدان مخلدون ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ق و ك أ س من معين إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة جاءك الخدم وهذا وصف الخدم يا ب ت ل ا ي الواحد يشوف ا ل خ د م يقول له حضرتك عايزيه خدام وصفه كده أ ق و ل ه سعادتك عايز إ ي ه أ ؤ م ر يا ب ا ش ف إ ذ ا دخلت إ ل ى قصرك جاءك الخدم بالثياب و ا ل ز ي ن ة ما هو ثيابنا في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله قال تعالى يحلون فيها ها أ ش ا و ر من إ ي ه من ذهب و ل ؤ ل ؤ ة ولباسهم فيها حرير وفي أ خ ر ى ف ض ة ثيابك حرير حرمه الله عليك في الدنيا كرجل وانزجرت عن الحرام ط ا ع ة لله ا ل آ ن أ ح ل ه الله لك و ا ل حرير ا ل ج ن ة كحرير الدنيا مستحيل قال تعالى و إ ذ ا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا تخيل ربنا الملك ربنا بيقول إ ن الملك ده كبير إ ذ ا وصف العظيم ملكك في ا ل ج ن ة ب ا ل ع ظ م ة ف أ ي ع ظ م ة لو قلنا الملك من الملوك ما ر أ ي ك في هذا القصر قال جميل طيب لا ب أ س به لما لو وقف وقال هذا قصر بديع ك ل م ة بديع من ملك يحيى في القصور بخلاف ك ل م ة بديع من ا ل رجل من العامه ملك الملوك سبحانه هو الذي يقول واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر لونها أ خ ض ر الثياب من السندس والاستبرق والاستبرق هو الحرير الغليظ وهذا منه ا ل ظ ه ا ر ة والسندس هو الحرير الرقيق وهذا منه ا ل ب ط ا ن ة يعني شعارك ما يلي شعر الجسد سندس ودثارك استبرق والعجيب كل وجه للثوب يقول للوجه ا ل آ خ ر أ ن ا أ ك ر م على الله منك ثبك نفسه ظاهره يقول لباطنه أ ن ا أ ك ر م على الله منك لم ا جعلني ربي أ ر ى وجه ولي الله أ ن ا اللي بره شايفه وباطن الثوب يقول بل أ ن ا أ ك ر م منك لم ا جعلني ربي أ ل ي جسد ولي الله أ ن ا بمس بشرطه بس نلبس أ ي ح ا ج ة إ ن شاء الله كستور اعرف كستور صلى على ا ل م ص ط ف صلى الله عليه وسلم ثيابنا في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله حرير خضر ص ن د س واستبرق وفي أ ي المصانع تنسج وعند أ ي الغزالين تغزل ثوبك في ا ل ج ن ة صناعه صيني مع كل ح ا ج ة ب ق ى صيني الغطر ة ب ق ى صيني والقلباب ب ق ى صيني و ا ل س ا ع ة ب ق ى صيني ما أ ص ل يخطب لكم الشيخ هونج كونج بقى ي ب ق هو كمان صيني هذا عندنا أ ي ض ا اكتساح لا لا لا لا صيني ولا ياباني طب الثوب يطلع منين تخيل فيه ش ج ر ة في, في ا ل ج ن ة ش ج ر ة إ ذ ا قطف العبد ثمرتها و أ ك ل ما فيها من طعم حلو وجد في داخل ا ل ث م ر ة ثوبا على مقاسه بالضبط فيه ما يتمنى وفوق ما يتمنى في, في ا ل ج ن ة شجر ينبت بالحلل اسمع روى ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع ا ل ص ح ا ب ة قال جاء أ ع ر ا ب ي ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ خ ب ر ن ي عن ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة أ ت خ ل ق خلقا أ م تنسج نسجا ي ا ربنا بيخلقها ب ك ل م ة كن ولا في ملائكه ش غ ل ة بتنسج وتغزل فضحك ا ل ص ح ا ب ة ضحك بعض القوم يعني أ ن ت ا ي ف تفكر في الثياب نخش بس ا ل ج ن ة يا أ خ ي فعتب النبي عليهم وقال مما تضحكون تضحكون من جاهل ي س أ ل عالمه اوعى تسفه سؤال أ ي حد مهما بدا لك تافها هو السؤال عند السائل م ص ي ب ة مما تضحكون تعجبون من جاهل ي س أ ل ع ا ل م ة ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم س ا ع ة ثم قال بعد أ ي ن السائل عن ثياب أ ه ل ا ل ج ن ة قال أ ن ا يا رسول الله قال بل يشقق عنها ثمر ا ل ج ن ة شجر في ا ل ج ن ة يثمر ثمر ت أ ك ل ا ل ث م ر ة تجد في داخلها الثياب باللون اللي انت بتحبه واللي انت ما تحلمش بيه واللي تتمناه واللي يفوق الامال و ا ل أ م ا ن ي ج ن ة يا اخوانا الواحد من أ ه ل ه ا يوضع التاج على ر أ س ه من ذهب ويلبس أ س ا و ر من ذهب ومن ف ض ة ولؤلؤا ويتكئ ك أ ع ظ م من أ ع ظ م ملك من ملوك الدنيا مليارات المرات اسمع يقول, يقول ربنا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان الاتكاء ينفي المرض المريض ما يعرفش يتكئ الاتكاء ينفي الهم المهموم ما يعرفش يقعد كدا مقعوص ك د ه ما يعرفش المهموم يقعد طول الليل يتقلب على الفراش ك أ ن ه يتقلب على القمر فالاتكاء كما قال أ ه ل العلم يفيد نفي المرض و نفي الهم ناس بالها رايق متكئين على رفرف ك ل م ة رفرف دي فيها كلام كثير أ ع ج ب ن ي منه ك ل م ة قال بعض المفسرين رفرف يعني يتكئ على كرسي يرف عف يعني ي ر ا ي ع ن يتمرجح ب ي كده باشا كبير صلى الله ل ي ه و ل م ا ل ك قاعد كده بالكرسي يرف برفرف كجناح الطائر رفرف في كلام كثير غير هذا المعنى هذا المعنى اعجبني جدا بل على رفرف خضر و ا ل ف ر ش ة اللي قاعد عليها ربنا وصفها بقوله وعبقري حسان العرب كانوا أ ي شيء عجيب ينسبونه إ ل ى وادي عبقر في وادي في ا ل ج ز ي ر ة زعموا في الماضي انه مليان جن فليجي ب غ ر ا ء ب يقولوا أ ن ت عبقري أ ن ت جاي لنا من وادي عبقر ت أ ت ي بال بالاشياء ا ل خ ا ر ق ة فبقت عندنا ك ل م ة في ا ل أ ل س ن أ ي شيء مذهل لعبقري الولد ده عبقري يعني جاء بخوارق فاق ا ل أ ق ر ا ن فربنا وصف ا ل ف ر ش ة اللي انت قاعد عليها بانها عبقريه م ذ ه ل ة حسان كذا قال ربنا في ش أ ن الفرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق ا ل ب ط ا ن ة م ع ن ا ه ا في ا ل آ ي ة هنا يعني ا ل ز ه ا ر ة يعني الوجه اللي بيلي ا ل أ ر ض ف ا ل ف ر ش ة الوجه اللي بيلي ا ل أ ر ض من استبرق ومعلوم أ ن ا ل ب ط ا ن ة أ ك ر م دائما من يعني ما يلي جسد ا ل إ ن س ا ن أ ك ر م من الظاهر ا ل ف ر ش ة اللي انت قاعد عليها ظ ه ر ه ا المكتله وقلبناه هنلاقي الوجه اللي انت قاعد عليه أ ح س ن من الوجه الذي في أ س ف ل تخيل ما يلي ا ل أ ر ض من فراشك من استبرق فكيف يكون ما يجلس عليه الموحد كما قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه ثم ي أ ت ي ك الخدم ان تاج على راسك ثياب ب د ي ع ة أ س ا و ر من ف ض ة وذهب ولؤلؤ تجلس على العرش على كرسي ك أ ع ظ م من أ ع ظ م ملك مليارات المرات الكرسي يرف بك في قصر منيف خدم كاللؤلؤ ثم ي أ ت ي ك الخدم بالطعام والشراب ما هو أ و ل طعام ي أ ك ل ه أ ه ل ا ل ج ن ة أ و ل طعام ثور ا ل ج ن ة لكن أ و ل ت ح ف ة ز ي ا د ة كبد الحوت هي ا ل ت ح ف ة ا ل ت ح ف ة هو ما يقدم للضيف قبل الطعام والعربي قديما كان إ ذ ا نزل به ضيف ذبح له وقدم له كبد ا ل ذ ب ي ح ة أ و ل ا قلت له بس دي ح ا ج ة ايه تصبر نفسك ب ه ا بس دي, دي ا ل ت ح ف ة ت ح ف ة الضيف يجيلك ضيف تقدم له كوب عصير ا ل أ و ل طبق ا ل ف ا ك ه ة ا ل أ و ل ت ح ف ة اوعى تقدم له شاي تقيل حبر تخبط ع ل ى ا ل ز و ج ة ي ا م و العيال هاتلي ي شاي مغلي بقاله ساعتين ك أ ن ه غسلين تقول له تفضل طبعا ياخد ب ق يروح ل ل ض ا ر ا ل آ خ ر ة يا راجل اتق الله ه ا ت ل كوبات عصير طب ت ح ف ة أ ه ل ا ل ج ن ة ايه روى مسلم في صحيحه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر قال أ ن ت ح ف ة أ ه ل ا ل ج ن ة هي ز ي ا د ة كبد الحوت تقول لي ز ي ا د ة كبد الحوت من ا ليل نهار بكو ا ل ب ح ر وعملكو الجمبري و س ت ك و ز ا وسمك أ ن ا سهان يا ع م لا ع ل ا ق ة بيننا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولا شبه إ ل ا في ا ل أ س م ا ء فقط ده شيء لا يفوق التصور حاجه م خ ت ل ف ة تماما طيب قال ا ل إ م ا م النووي و ز ي ا د ة كبد الحوت هي ا ل ق ط ع ة ا ل م ن ف ر د ة ا ل م ت ع ل ق ة في الكبد وهي أ ط ي ب ما في كبد الحوت علماء التغذيه لحد ا ل ن ه ا ر د ة يقول لك أ ف ض ل اللحوم و أ ص ح اللحوم هي ايه ا ل أ س م ا ك أ ص ح ا ل ل ح و هضمها سهل فيها منافع خ ا ل ي ة من البلايا ا ل أ خ ر ى طيب و أ ف ض ل أ ن و ا ع ا ل أ س م ا ك ي و ل ك الحوت و أ ف ض ل ما في الحوت ي و ل ك الكبد و ا ل ن ه ا ر د ة استخرجوا دواء كثير من كبد الحوت و أ ف ض ل ما في كبد الحوت ز ي ا د ة كبد الحوت طيب وبعد ا ل ت ح ف ة أ و ل طعام ي أ ك ل ه أ ه ل ا ل ج ن ة خذ بالك أ ه ل ا ل ج ن ة لا ي أ ك ل و ن عن جوع ولا يشربون عن ظما إ ن م ا ي أ ك ل و ن ويشربون تلذذا وتمتعا وحسب م ت ع ة أ و ل ي ا ء ربنا يريد ربنا أ ن يكرمهم أ و ل طعام أ ه ل ا ل ج ن ة ينحر لهم ثور ا ل ج ن ة الذي ي أ ك ل من أ ط ر ا ف ه ا وده موجود خلقه الله عندما خلق ا ل ج ن ة ويرتع في أ ط ر ا ف ا ل ج ن ة متخيل ثور واحد يذبح يكفي كل أ ه ل ا ل ج ن ة ح ا ج ة تفوق الخيال فاخوانا خ و ا أ في الخليج اللي بيحبوا ا ل ك ب س ة و ا ل م ق ل و ب ة والكلام هتلاقي ك ب س ة بس مش ك ب س ة زي ا ل ك ب س ة بتاعبكم ح ا ج ة م خ ت ل ف ة تاني ح ا ج ة م خ ت ل ف ة خالص هتكون لحم ا ل ض أ ن ه ثم لهم فيها من الطعام ما لا يتصوره الخيال وطعام ا ل ج ن ة يخلو من المكدرات كله ملذات و م ص ر ا ت لا دنس معه فلا ب و ل ا و لا غائط و لا مخاط و لا بصاق ف إ ذ ا شبع الموحد و ع ر ا د ان ي أ ك ل ا م ت ل أ بطنه و ع ر ا د ان ي أ ك ل خرج هذا رشح اطيب من ريح المسك الله أ ك ب روى ر مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اهل الجنه ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس وعلى التفصيل فاسمع إ ل ى كلام ربنا في طعام أ ه ل ا ل ج ن ة قال تعالى و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر, مخضوض في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة سبحان الله العظيم الثمار في ا ل ج ن ة لا تحتاج إ ل ى جهد في القطاف الغصن بنفسه يتدلى إ ل ى ث م ك كما قال ربنا قطوفها د ا ن ي ة وكما قال عز من قائل وذللت قطوفها تذليلا ثمار ا ل ج ن ة لا تنتهي أ ب د ا ا ب ت خ ل ص قال ربنا و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة لا تنتهي ب ا ب ت خ ل ص فيش فيها فصل تخرج فيه دون فصل ما ب ت خ ل ص ولا م م ن و ع ة آ ه ممكن تبقى ا ل ف ا ك ه ة موجوده و أ ن ت معاك الفلوس بس الدكتور قالك المسبك لا اللحم لا لا ت أ ك ل كذا لا ت أ ك ل كذا مش كذا فيش الكلام ده في ا ل ج ن ة لا م ق ط و ع ة ولا م م ن و ع ة ا ل ث م ر ة كالقلال اطرى ل كالقلال أ من الزبد أ ح ل ى من العسل لا ن و ا فيها ط ي ب ة الظاهر و ط ي ب ة الباطن معظم ثمر الدنيا إ م ا أ ن يكون ظاهره طيب وباطنه خبيث أ و العكس المانجو بتاكل القشر ب على المانجا في ناس ب ت أ ك ل إ ي ش ل ل م ن ج ا طيب ب ت أ ك ل النوايا ة ظاهرها طيب وباطنها خبيث ا ل ط م ر ظاهره طيب وباطنه غير طيب ه ت أ ك ل ا ل ن و ا ي ة لا تؤكل تقعد تفكر كده العنب تقعد تفكر لن تجد إ ل ا أ ق ل القليل من ثمر الدنيا هو الذي يؤكل كله أ ق ل القليل ثمر ا ل ج ن ة بقى ظاهره طيب وباطنه طيب فيش في نوى الثمره اطرى من الزبد أ ح ل ى من العسل كالقلال كلما قطف الموحد منها ث م ر ة أ ن ب ت ربنا في مكانها مثليها شاء الله طب ط ف واحد يطلع ا ث ن ي ن فاد ايه في كم أ س ب و ع كم اسبوع ايه في أ ق ل من اناله ل ث ا ن ي ة بتاعت أ ح م د زويل بتاعنا ب س ر ع ة البرق ا ل ش ي ر نفسه جزوع ذهب الجزع ذهب وفي ا ل ج ن ة ش ج ر ة يسير الراكب في ظلها م ئ ة عام ولا يقطعها ش ج ر ة ط و ب ة اللهم ج م ع ن ا في ظلها يا رب اللهم آ م ي ن اللهم آ م ي ن وكل ف ا ك ه ة منها زوجان صنف رطب وصنف يابس تجد م ن ج ا م ج ف ف ة و م ن ج ا ر ط ب ة موز مجففه كل ح ا ج ة كده فيها صنف ي ا ب س وصنف رطب كما قال ربنا في كتابه فيها من كل ف ا ك ه ة زوجان ذ و ا ت أ ف ن ا ن اؤف باع عندي ذ و ا ت أ ف ن ا ن دي ذ و ا ت أ ف ن ا ن يعني قال بعض أ ه ل العلم أ ف ن ا ن جمع فنن والفنن هو الغصن أ ش ج ا ر ذوات أ غ ص ا ن م ل ق ن ه بالثمار و ده المعنى المشهور القريب في معنى تاني بعيد قاله بعض أ ه ل العلم قالوا أ ف ن ا ن مش جمع ف ن أ ف ن ا ن جمع فن طب يعني إ ي ه قالك يعني الغصن الواحد في ا ل ش ج ر ة فيه أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة من الثمر مش دي ش ج ر ة موز لوحدها و دي م ن ج لوحدها و دي كمثره م لوحدها لا لا الغصن الواحد في منجو كمثره م و موز و كذا فيها أ ل و ا ن م خ ت ل ف ة من الثمار و إ ن كان المعنى ا ل أ و ل هو الراجح لكن هذا قاله بعض أ ه ل العلم و ربنا إ ذ ا أ ر ا د شيئا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون سبحانه و تعالى هذا هو هذه ا ل ف ا ك ه ة و ب ع د ه اللحم ا ل ج ن ة فيها ل ح م ة طبعا فيها ز ي ا د ة كبد الحوت هذه لحم ينحر لهم ثور ا ل ج ن ة هذه لحم ا ل ض أ ن فيها ل ح م طيور موجود والله فيها ل ح م أ ب ق ا ر كل اللي نفسك فيه و ل ي ما نفسكش فيها تلاقيه قال الله عز وجل وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون ك ل م ة لحم هنا جاءت ن ك ر ة والتنكير ي ف ي د ه الشمول والتعدد والعموم وعلى التفصيل في ا ل س ن ة ز ي ا د ة كبد الحوت ينحر لهم ثور ا ل ج ن ة وفي ا ل ق ر آ ن ولحم طير مما يشتهون لحوم طيور آ ه نعم ثم صلى الله على ا ل م ص ل ى الله عليه وسلم شرابهم شرابهم ا ل ج ن ة فيها أ ن ه ا ر تجري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 أ ب ي ض من اللبن أ ب ر د من الثلج أ ح ل ى من العسل طينته المسك حافتاه من اللؤلؤ هذا هو النهر الذي يمتلئ منه حوض نبينا في أ ر ض ا ل ق ي ا م ة في أ ر ض المحشر اللهم اسكنا من يد نبيك ش ر ب ة ه ن ي ئ ة لا ن ض م أ بعدها أ ب د ا يا رب أ ن جن... ه ا ر ا ل ج ن ة تجري امام القصور بلا أ خ ا د ي د على وجه ا ل أ ر ض ولكم قال ربنا في ا ل ق ر آ ن جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر كتير ة أ و د تكررت خد ب ل ك أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة نزعت منها ا ل آ ف ا ت التي تكون في الدنيا ماء غير آ س لا يتكدر ولا يتعكر صحي غير آ س نهر من لبن لا تصيبه ح م و ض ة لم يتغير طعمه انت اللبن لو فتحت ز ج ا ج ة اللبن واخذت منها ر ش ف ة وتركتها في ا ل ث ل ا ج ة ليوم أ و ليومين والله يتغير طعمها ده, ده بحر لبن طعمه لا يتغير أ ب د ا نزعت منه ا ل آ ف ة فيها أ ن ه ا ر من خمر خمرة أ ن ه ا ر خ م ر ة في ا ل ج ن ة خد م ر ة خ بالك خمر ا ل ج ن ة لا يصيب الشارب بالتصدع ولا الغول ما فيش سكر غ ا ي ة ما هنالك أ ن ه لذه للشاربين يعني يشرب من نهر الخمر ك أ س ا ً يتلذذ به ك أ ن ه يشرب كوب عصير كده انا بتلكك عشان أ ش ر ب بيني وبينك الجماعه ا ل خ ا م و ر ج ي ة بيشربوا ا ل خ م ر ة إ ز ا ي صح بيربي في المرحاض يقلب في الكنيف طيب ليه بيعمل كده فيها س ب ر ت و كحول نار طعمها وحش قوي ريحتها منتنه انما خمر ا ل ج ن ة ل ذ ة عملي مزمز عارف عن ي مزمز ي ع بيشرب على مهله و ا ح د ة و ا ح د ة نعم وفيها نهار من عسل مصفى عسل مش سكر جلوكوز عسل عسل تخيل يا اخي بحر عسل بحر لبن بحر خمر بحر ماء عزب فرات سلسبيل بعد ا ل نهر الكوثر بقى م ي ط ب ي ض ة أ ب ي ض من اللبن أ ح ل ى من العسل أ ب ر د من الثلج ط م ط مسك ح ا ف ة النهر لؤلؤ وفي ا ل ج ن ة عيون كما قال ربنا إ ن المتقين في جنات وعيون عيون ماء تنبع وكما قال جل جلاله فيها عينان نضاختان ّ س ل ط ة الرحمن ا ل ج ن ة فيها عينين فيها ع ي ن ي ن نضاختان ن ض ا ق ة يعني ن ض ا ق ة يعني ف و ا ر ة م ا ي ط ل ع ب تفوق كيف انا ن ا ف و ر ة فيها عينان نضاختان يعني فوارتان فوارتان بيه بالمسك والعنبر يفور على قصور ودور أ ه ل ا ل ج ن ة ف و ا ر ة ن ض ا ق ة يخرج منها مسك وعنبر رزاز يتحرك في كل اتجاه ب ق د ر ة ملك الملوك يطيب القصور والدور والطريق وكما قال جل جلاله إ ن ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا عينا عينا ك ا ف و ر ة دي عينا عين عين م ي ة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وكما قال عز من قائل ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيل ة إ ي ه زنجبيل ة عينا فيها تسمى سلسبيل ة إ ذ ا عندك عين اسمها كافور عين اسمها إ ي ه سلسبيل وعين اسمها تسنيم عين م ي ة في ا ل ج ن ة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الله أ ي مشروب في الدنيا أ س و أ ما فيه ختامه صح ا ل ت ف ل تشرب ا ل ش ا ي في ا ل آ خ ر ما فيه ا ل ت ف ل يقعدون انا بشرب ش ا ي ف ت ل ة ا ل ت ف ل في ا ل آ خ ر ك ب ا ي ة ا ل ع ص ي ر ا س و أ ما فيه مشروب الختام لا لا لا أ ح ل ى ما في مشروب ا ل ج ن ة ختامه تشرب تشرب تشرب تشرب وخذ بالك ا ل ك أ س ي أ ت ي ك وقد قدر شرابك فيه فلا تضعه وتشتهي غيره ب م ا لسه محتاج تقول صدقلي ثاني ولا ي أ ت ي ك فوق ما تحتاج كوس قدروها ت ق د ي ر ا وبعدين تخلص ختامه يفوح من فمك ريح المسك يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم محطوط على الرحيق المختوم تسنيم الشراب مخلص كوكتيل تسنيم ورحيق ايه تسنيم دي بقى يا رب ايه معنى تسنيم عينا يشرب بها المقرب عندك عين اسمها تسنيم عين اسمها كافور عين اسمها سلسبيلا وعينان الضاقتان وعيون أ خ ر ى ك ث ي ر ة هذا ما ذكره لنا ربنا عن بعضها وبعدين الطعام ا ل ش ر ا ب والقصور والدور والخدم وعيون الماء و ا ل أ ن ه ا ر ا ل ج ا ر ي ة ما ا س ح ا ها قبل ر ؤ ي ة الله عز وجل ن ا س الحوراء الحوراء نساء أ ه ل ا ل ج ن ة نساء مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط كما قال ربنا عنهن في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان حور تقر في قصرها مش و ل ا ج ة خ ر ا ج ة تخرج عصرا وتعود في منتصف الليل لا قصرت نفسها على زوجها لماذا سميت الحوراء حوراء وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون الله أ ك ب ر ا ل م ر أ ة كاللؤلؤ المخبا في ا ل م ح ا ر ة وفي موضع آ خ ر وصفهن ربنا عز وجل بقوله ك أ ن ه ن ا ل ي ا ق و ت والمرجان لؤلؤه ة ي ا و ت مرجانة. قال أ ه ل العلم ا م ر أ ة بيضاء ص ا ف ي ة ك ا ل ل ؤ ل ؤ ة و ب ي ض مش ب ي ض مرضي ب ي ض مشرب ب ا ل ح م ر ة ك ح م ر ة المرجان ب ي ض عافيه ة سبحان ا ل ل العظيم سنها كم س ن ة شباب على طول في, في ا ل ج ن ة نساء عواجيز لن يدخل ا ل ج ن ة عجوز طب في ا ل ج ن ة فيه ثيبات لا كلهن أ ب ك ا ر وفقط لو قضيت وطرك من الحوراء مليون م ر ة تجدها بكرا ها في كل م ر ة هكذا قال ربنا في كتابه الكريم إ ن ا ا ن ش أ ن ا ه ن إ ن ش ا ء فجعلناهن أ ب ك ا ر عربا أ ت ر ا ب ا ل أ ص ح ا ب اليمين اللهم اجعلنا منهم عرف يعني عربا أ ت ر ا ب ا عرب إ ي ه معنى جمع عروب جمعه عروب تريد ان تعمل زي ل ل ي فصل الماء بعد الجهد بالماء طيب يا عم يعني ي ه عروب المراه العروب هي المراه المتفننه في الغزل والكلم الطيب لزوجها وفي زوجها بؤها ده بينزل شهد سكر عسل سماعك ل ا م حلو على طول ونسمع ا ل أ ح ل ى منه بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ربنا عز وجل لساء ا ل ج ن ة بقوله وحور عين سبق مني لساني فقلت وحور لا وحور عين كان ك م ث ا ل ي اللؤلؤ المكنون ك أ م ث ا ل اللؤلؤ ا ل م خ ب أ ه ذ ه ا م ر أ ت ك في ا ل ج ن ة هذا سنها هذا حالها هذا جمالها يرى زوجها مخ ص ا ق ه ا من وراء ولو لبست سبعين ح ل ة ك أ ن ه ا مخلوقه من نور ك أ ن ه ا من نور خلقت وكل ما سبق للتقريب فقط ف أ ب ش ر يا عبد الله يا من غضضت بصرك عن الحرام هذه زوجتك في ا ل ج ن ة تشتاق إ ل ي ك أ ك ث ر من شوقك اليها والله هذه التي تطمع فيه وتطمح إ ل ي ه ا لا يدركها وصف ولا تنالها ع ب ا ر ة وكل ما مر للتقريب فقط و إ ل ا ف إ ن النبي قال فيما رواه البخاري لو أ ن ا م ر أ ة من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلعت إ ل ى أ ه ل ا ل أ ر ض لاضاءت أ ض ء ت ما بينهما يعني ل أ ما بين السماء و ا ل أ ر ض و ل م ل أ ت ه ا ريحا من طيب ريحها يعني ولنصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها الخمار بتاعها لو ا ع في الدنيا أ ف ض ل مما في الدنيا لو طلت بطرف أ ص ب ع ه ا إ ل ى الدنيا لغطى نورها على نور الشمس والقمر سبحان الله إ ن الشمس إ ذ ا ط ل ع ت أ ط ف ئ ت المصابيح والحوراء إ ذ ا أ ط ل ت ت و ا ر ت الشمس بنورها من نور الحوراء خجلا فكيف يكون جمالها ف و ى عجبا لمن اختار نساء ا ل أ ر ض في الحرام على نساء السماء ووا عجبا لمن انشغل بحور الطين عن حور العين ووا عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن قال ربنا كذلك في وصف نساء ا ل ج ن ة قاصرات الطرف يعني لا تنظر إ ل ى غير الزوج ليست ب ل م ا ح ة ولا ط م ا ح ة تجلس ا ل و ا ح د ة منهن مع زوجها تضاحكه ويضاحكها تسقيه من نهر العسل تسقيه العسل نهر من ب ك أ س ا ل ف ض ة وتقول له وعزه ربي يا ولي الله لا أ ر ى في ا ل ج ن ة شيئا أ ح س ن منك أ ن ت مناها فيش أ ي راجل في الدنيا غيرك تتمناه ا م ر أ ة قصرت نفسها وطرفها على زوجها مش امراه تبقى ق ع د ه قدام التلفزيون وزوجها ق ع د ه جنبه وعمال تبص على الممثل قوله ماياها شفت عضلاته قد ايه ده بيعمل كده ب ي د ر ب ع ش ر ة ب خ ط ة و ا ح د ة دش و ا ل أ ف ل ا م ا ل ه ن د ي ة ك ت ي ر من إ خ و ا ن ن ا العرب غ و ي ن هندي كلام بيطير فوق وبيعمل ايه عفريت من الجن كده دش ق ن ب ل ة قلت له شايف شوف جماله شوف عضلاته شوف قوته وزوجها عنده أ ن ي م ي ا وفقر دم م ع جنبها لا نساء ا ل ج ن ة مش كده ورجاله ا ل ج ن ة مش كده برضه اصل ا ل ج ن ة دي بتاعت الرجاله اللي بيغيروا عندهم ن خ و ة يعني دم ر ؤ ة قاصرات الطرف يعني ليسن بلماحات ولا طماحات تجلس ا ل و ا ح د ة منهن مع زوجها على نهر العسل تسقيه من نهر العسل ب ك أ س ا ل ف ض ة تضاحكه ويضاحكها وتغازله تقول يا ولي الله وعزه ربي لا أ ر ى في ا ل ج ن ة شيئا أ ح س ن منك الله أ ك ب ر هل ا س ت ق ت إ ل ي ه ا يا عبد الله حوراء عيناء حوراء يعني بيض عينيها أ ب ي ض من اللبن في إ ن س ا ن عين أ س و د من ظ ل م ة الليل البهيم مع عين و س ي ع ة ج م ي ل ة ما فيش عدسات ل ص ق ة في ا ل ج ن ة فيش تزييف و أ ج م ل ما في نساء ا ل ج ن ة أ ن ه ن متجددات يعني كلما خرجت وعدت تجدها في ص و ر ة أ خ ر ى في شكل بديع آ خ ر تجدد ل أ ن الجمال إ ذ ا وقف عند حد يمل سبحان الله العظيم سبحان الله إ ن ه ا هناك عند أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة تجلس على ط ر ب ة المسك والزعفران تحت أ ش ج ا ر الذهب تغني لك ب أ ح س ن صوت و ب أ ج م ل لحم سبحان الله وجه حسن ولحن حسن وصوت حسن تغني لك خير زوجتك في ا ل ج ن ة تقابلك بالغناء تغني لك مش تغني عليك تغني لك بصوت ك أ ر و ع ما يمكن أ ن تتخيل من صوت ا م ر أ ة نحن الخيرات الحسان أ ز و ا ج قوم كرام ينظرون إ ل ي ن ا ب ك ر ة أ ع ي ا ن نحن الخالدات فلا نمتنه نحن ا ل آ م ن ا ت فلا يخفنه نحن المقيمات فلا يضعنه طوبى لمن كان لنا وكنا له اللهم اجعلنا لهن واجعلهن لنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين سبحان الله هذه زوجتك في ا ل ج ن ة طيب في هذا النعيم هل يؤرق عليك شيء فيه قصر و ت ر ا م ي واسع من ذهب و ف ض ة خدم كاللؤلؤ تاج من ذهب ثياب من حرير أ س ا و ر من ف ض ة وذهب ولؤلؤ تتكئ على كرسي يتارجح بك يرف كما يرف جناح الطائر ز و ج ة ج م ي ل ة أ ن ه ا ر عسل ولبن و غ م ر وعيون ماء شجر ج ز و ع ه من ذهب فاكهه لا تنقطع من كل لون في ح ا ج ة ممكن تنغص عليك اه الموت أ و الطرد من ا ل ج ن ة ربنا عشان يطمنك ويتم عليك ا ل س ع ا د ة يموت لك الموت الموت هيموت الموت يموت طبعا الموت مخلوق من مخلوقات الله مش كده تبارك الذي بيده الملك كمل و هو على كل شيء قدير كمل الذي خلق ايه الموت الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة فربنا يموت لك الموت روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت ك ه ي ئ ة كبش أ م ل ح فينادي مناد يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود فلا موت الموت ي أ ت ي في س و ر ة كبش يجعل على الصراط ثم ينادي مناد يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيطلعون يا أ ه ل النار فيطلعون هذا هو الموت ثم يذبح ثم ينادي المنادي يا أ ه ل النار خلود فلا موت فيزدادون بؤسا على بؤسهم ل أ ن أ ك ب ر أ م ل عند أ ه ل النار الموت مش كدا يا مالك ليقضي علينا ربك يقول لهم إ ن ك م مكثوت ويزداد أ ه ل ا ل ج ن ة نعيما على نعيمهم خلود فلا موت وفي ا ل ج ن ة تلتقي بالمرسلين تلتقي بالنبيين ا ل م ر أ ة ا ل م ؤ م ن ة إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة جمالها يضاعف على الحوراء سبعين م ر ة وتصبح م ل ك ة عليهم هكذا قال بعض أ ه ل العلم ا ل ح ق ي ق ة لا دليل على ذلك لكن مما لا شك فيه ان, ثواب أن لها ثواب أ ع ظ م ل أ ن ه ا تفضل ربنا عليها ب ا ل ج ن ة وهداها للعمل و أ م ر ه ا ف أ ط ا ع ت وزجرها فانزجرت أ م ا الحوراء فخلق ل ل ج ن ة ولا يستويان أ ب د ا تخيل م ر ة امراه ه ت ط ل ق من زوجها بسبب انها ي ت ج و ز في ا ل ج ن ة حور ع ي ن عليها والله اتصلت بها ا م ر أ ة عامله خناقه ه ت ط ل ق ليه عمال ي ق و ل الحور العين الحور العين يا ستي بس نخش ا ل ج ن ة الله يهديكي صلوا عالمصطفى ل ى صلى الله عليه س ل م ا ل ج ن ة فيش فيها غ ي ر ة ولا غل في ا ل ج ن ة نلتقي بالمرسلين والنبيين والصديقين وما احلاها من ص ح ب ة تخيل تقعد مع النبي محمد النبي تعد مع سيدنا موسى سيدنا إ ب ر ا ه ي م آ د م يوسف يعقوب تجالسهم تكلمهم تسمع منهم ما أ ح ل ا ه ا من ص ح ب ة ما أ ر و ع ه ا من ر ف ق ة ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم دون اصحاب الفردوس ا ل أ ع ل ى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك ايه ر ف ي ق ة أ ح س ن ر ف ق ة أ ج م ل ص ح ب ة و أ ع ظ م ما في ا ل ج ن ة الذي لا يعدله شيء والذي لا يذكر معه أ ي شيء مما فات أ ع ظ م ما في ا ل ج ن ة ر ؤ ي ة وجه ملك الملوك سبحانه روى البخاري في صحيحه وهذا ما نختم به روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول ه ر رضيتم يا سلام ربنا يقول أ ه ل ا ل ج ن ة رضيتم ه ر رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط أ ح د ا من العالمين فيقول انا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك فيقولون ربنا و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا أ س خ ط بعده عليكم أ ب د ا الحديث استنبط منه العلماء إ ن رضا ربنا أ ع ظ م من ا ل ج ن ة يقولك اللهم ارضى عني وادخلني ا ل ج ن ة هو لو رضي عنك اصلا هيدخلك ف ا ل ج ن ة رضا الله اعظم من ا ل ج ن ة ه م في ا ل ج ن ة هم في ا ل ج ن ة ربنا لهم عايزين ح ا ج ة تاني هو في تاني اه في اعظم من ا ل ج ن ة احل عليكم رضواني رضا ربنا اعظم من ا ل ج ن ة ا ي و ة ورضوان من الله اكبر رضا الله صفة من صفاته والجنة خلق من خلقه. بس كده؟ طيب وفي ا ل خلق خلقه ج ن من ة طيب و يوم المزيد والحديث رواه مسلم في صحيحه قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز من قائل للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن وزياده فصل المزيد وفصل ا ل ز ي ا د ة ب أ ن ه ا ي ه رؤيه ت وجه الله عز وجل قال نبينا صلى الله عليه وسلم ينادي المنادي إ ن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا و ط ا ع ة ف إ ذ ا بالنجائب قد أ ع د ت فيستوون على ظهورها مراكب ركائب يركبون على ظهورها وينطلقون فتعرض لهم س ح ا ب ة فتمطر عليهم طيبا لم يجدوا مثله قبل ولا في ا ل ج ن ة ر ي ح ي ن يقبلوا يشوفوا ملك الملوك سبحانه فيصلون إ ل ى واد أ ف ي ح واد واسع جدا فتنصب لهم منابر من نور خير منبر نور ما تقولش ازاي قل ان الله على كل شيء قدير فتنصب لهم منابر من نور و ل ؤ ل ؤ ة ومنابر من ذهب ومن ف ض ة ومن زبرجد و أ د ن ا ه م وليس فيهم دني يجلس على كثيب المسك ثم ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا يريد أ ن ينجزكموه لكم عند ربنا وعد يريد أ ن يحققه لكم فيقولون وما هو أ ل م يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا ا ل ج ن ة ويزحزحنا عن النار فبينما هم على ذلك إ ذ سطع لهم نور أ ش ر ق ت له ا ل ج ن ة فرفعوا رؤوسهم فرفعوا رؤوسهم فاذا بالجبار جل جلاله وتقدست أ س م ا ؤ ه قد أ ش ر ف عليهم من فوقهم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 فيجتمعون على ك ل م ة و ا ح د ة أ ر ن ا وجهك أ ر ن ا وجهك ننظر إ ل ي ه عندها يتجلى لهم الرب ويكشف الحجب فيغشاهم من نوره ما لولا أ ن الله تعالى قضى الا يحترقوا لاحترقوا ثم تلا رسولنا وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ناظر اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة ثم قال فما أ ع ط ا ه م الله شيئا احب إ ل ي ه م من النذر من النظر إ ل ي ه ولا أ ق ر ل أ ع ي ن ه م من ذلك و أ خ ي ر ا عباد الله هل اشتقتم إ ل ى ا ل ج ن ة هل تحبون أ ن تكونوا من أ ه ل ه ا إ ن ا ل ج ن ة س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة وتحتاج إ ل ى من يشمر لها وقد قالها النبي صريحا فيما رواه البزار أ ل ا من مشمر ل ل ج ن ة ا ل ج ن ة س ل ع ة الله ا ل غ ا ل ي ة تحتاج كدح ونصب تحتاج م ث ا ب ر ة و م ص ا ب ر ة ورباط وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة دار م ح ف و ف ة بالمكاره تحتاج إ ل ى صبر والنبي قال فيما رواه الشيخان حفت ا ل ج ن ة بالمكاره وحفت النار بالشهوات هذه ن ا ف ذ ة أ ط ل ل ن ا منها على بعض اليسير الذي أ ع د ه الله للموحدين في ا ل ج ن ة أ ر ج و من الله عز وجل أ ن يجعل كلماتي هذه في ليلتي هذه للمحزون سلوه وللمشتاق جلوه و أ ن يجعلها م ح ر ك ة للقلوب و ح ا د ي ة للنفوس و م س ت ن ه ض ة للهمم و أ س أ ل ه بعد ذلك وقبل ذلك أ ن يجمعنا في الفردوس ا ل أ ع ل ى بلا س ا ب ق ة عذاب ولا حساب اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا ف إ ن لم ترض عنا فاعف عنا فان لم ترض عنا فاعف عنا آ م ي ن آ م ي ن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم وشكر الله لكم ولكل من ساهم في هذا اللقاء السلام الله المادة من موقع نداء الإسلام عليكم تنزيل ورحمة تم من موقع هذه www.islam-call.com